أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون I'll be ولو يأخذون رض الناس بظلم بظلم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنثنتهم الكذب أن لهم الحسن لا banna ina وَمَا أنزلنا عليك الْكِتَابَ إلا لتبين له إلا لتبين له One line. I'm gonna. بین فرف وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَخْرُجُ Thank <laughs> you. ما على بعض في الرد، وَالْبَعْضُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. فما الذين قضلوا براء